بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالا وأخرجت الأرض أثقالا وقال الإنسان ما لها يوم إذن تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصبر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره